لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدًا فَلَقَتَ حَمَلَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْأ الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ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 أَلَّهَا النَّارُ مَوْصَدَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا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 فَقَالَ لَهُم رَسُول اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقِيهَا فَكَذذَّبُ فَكَذذَّبُهُ فَعَقَُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُم بِذَ بِهِمْ فَسَوهَا وَلَا يَخَافُ قُبَهَا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 وَأََّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِنْ حُسْننا فَسَنُ يَِّرُهُ للِْنْصْرَ وَمَا يُقْنِي عَنْهُ مَاالُهُ إِذَا تَرَدَّ إِ عَلَنَا لَهدَا وَإِن لَناَالَآخِرَةَ وَالْأُول فانذرتكم نارا فانذرتكم نارا تلظى فانذرتكم نارا لا يطفئها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجن نبها الذي يؤتى ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا الا ابتغاء وجه ربي الاعلى ولا سوف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 للن فهدى ووجدك عائلا فاغنا فام اليتيم فلا تقهر وام السائل فلا تنهر وان ما بنعمه ربك فحدث